ما استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من لِلارْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الَّذِي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من رطين ثم جعل نسله من سلالة من ماء ثم سواه ونفخ فيه من روحه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 وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجُونَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُنْقِلُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِن حَقًّا قَوْلُ مِنِّي لَأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ أَمْذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا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 مرة اعيني جزاءا بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون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 يَخُوجُ مِنْهَا وَعيدُ فِيهَا وَقِيلَ لَهُم ذُوقُوا عَزَابًا الن وَقِيلَ لَم ذُوقُوا وَذَابًا النَّههارِدَّذكُُ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 اليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم